كان معروف اني قدست البابا كيرلس و و دايما يصلي للطلبه وكدا ف ع ي ل ة فيها بنت وولد كبار قالوا يلا روح ن ا خ د ل كتب لسيدنا عشان سيدنا ايه يصلينا ويباركنا وكدا فالبنت ك ب ي ر ة فقالت اخوها شيل انت لايه شيل انت الكتب طبعا البنت مش هتشيل فالولد ش ا ل ا ل كتب وقف في طابور الرجاله والبنت وقفت في طابور البنات البنت وصلت قبل الولد للبابا كيرلس فالبابا كيرلس راح م س ك ه ا من شعرها قالها ل اختي جايبلك شيال مش مفروض تشيلي كتبك بنفسك قالها قال لا روح اعطي من اخوك ا ل كتب ف ب ي ت رجع في الطابور جابت الكتب بتاعتها وراحت لسيدنا قالها لا دي مش كل ه كتب ودي روحي دور فيه تاني راحت دورت في كتب اخوها لاقت لها ايه كتب تاني انا عايز اعرف عرف ا ازاي هو وعرف ا ازاي ا ل ل ي فيه كتب تاني انا معرفش لكن صدق ولابد ان ايه ان تصدق تحت ظروف م ع ي ن ة في عيد الميلاد قداسه البابا اضطر يقضي العيد في الدير كان دير م ر م ي ن ه في الوقت ده يعني لسه ا ل ع م ل ي ة يعني على بابا ل ل ه لا كان في نذور ولا كان في رجل ولا كان في أ س ف ل ت ولا كان ولا كان كانت ا ل ع م ل ي ة ص ع ب ة خالص وكانت ك ن ي س ة م ر م ي ن ه مش ا ل ك ا ت د ر ا ئ ي ة ا ل ك ب ي ر ة ديه كانت ك ن ي س ة ا ل ص غ ي ر ة اللي انتو بتشوفوها بتزوروا فيها ال فيها ا ل ا ن ب و ب ة أ ح ي ا ن ا وطبعا البابا و ل ي ل ة ك ب ي ر ة زي ك د ه بتبقى ص ع ب ة ق و ي ان يبقى بعيد عن بيته بعيد عن كرسي يعني تحت ظروف احنا مش عايزين نخش في الظروف دي لكن البابا جه عند ص ل ا ة الصلح ق ب ل ه ق بعضكم ل ه ب بعضا وقال ا ط ف ل ا ن و ا ر يا بني ا ط ف ل م ك ن ه وبقى القداس يبقى ع الشمع ل ي ل ت عيد والقداس البابا ع الشمع البابا دموعه ن ز ل ه والقداس شغال البابا جه س ع ه ا ل م ن ا و ل ة وبدا يقول وسع يا بني اوعى يا بني من السكه من عند المسبح يا ابني اوعى فطبعا تلميذه صعبان عليه والشماس صعبان عليه و ا ل س و ا ء صعبان عليه والسكرتير صعبان عليه فبعد ما خلص ب ي ق و ل و ل ه كل س ن ة وانت طيب يا سيدنا قال لهم يا بني دي احلى ليله عيد صليتها في حياتي قالوا يا سيدنا كنا نتمنى تكون في كرسيك عشان حتى الضيوف اللي ه ي ج و ا يعيدوا عليك في ا ل ب ط ر خ ا ن ة يلاقوا مين قال لهم م كان يابني عندنا ضيوف وكانوا مكسوفين من النور كان معانا سواح يابني يا بيصلوا معانا والسواح دول عشان ك د ه طفينا النور و س ا ع ت ا ل م ن ا و ل ة كلهم انتوا تقدموا ه م يرجعوا لورا عشان ك د ه كنت بقولك ارجع يابني يا عشان توسعلهم الايه السكه في ناس تعيد مع اللي فوق وناس تعيد مع اللي ايه مع اللي تحت لكن هو ده اللي حصل مع البابا كيرلس وصدق ولا بد ان ايه ان تصدق واحدة من مصر الجديدة بتقول لي ابونا وسط والطبيب وطبعا بيروح وييجي الجديدة انا اتجا فاتح عيادة في حي شعبي وطبعا الحي الشعبي دا يعني بيروح العيادة وييجي عملية صعبة خالص فكنا بإلحاح حي ده ده عملية صعبة من مصر علم يعني يعني بنطلب لي طبيب في شعبي ورحنا و زورنا دير مرمينا كانت أ م ن ي ة رحت كده عند المزار بتاع البابا كورلوس ر الدير قلت ا يا بابا ك ر و ل و س احنا عايزين عياده في مصر الجديده وقعدت تخبط عالمزار ن ا طلبتها ك د وبعد ر ن ا مش هيكسر بخطري بتقول ب ت اسبوع ل حلمت بلي على لقت البابا ل ت كتفها فبتدربش يوم وهي نايمة و بعنيها خبط ك ر قال لي هقولي الجوزك انا سنصار لي مش ن لكن ت ت ي العيادة في السك ب ق ل ب د ا خ ذ ن ا ع ي ا د ة في مصر ا ل ج د ي د ة واحد قابلنا وزرنا قال له يا دكتور فلان انا عايزه اديك ع ي ا د ة في ا ل ع م ا ر ة بتاعتي معاك فلوس ما معاكش فلوس لكن لازم هديك ايه عياده أن و ا ح د ة ي و ن ا ن ي ة ع ا ي ش ة في مصر ف ت ر ة ط و ي ل ة وسته في اليونان وهي محبتها و و ج د ة في مصر حبت محبة كثيرة خلص. للبابا كيرلس برضو لما ر ح ت اليونان البابا كيرلس ا ي في دماغها يعني فحصلت ح ا د ث ة هناك فهي و ق ف ة ف أ خ ذ و ه ا ش ه د ة ففي يوم ر ا ي ح ا ل م ح ك م ة وفي ا ل س ك ة بتقول يا ربي ده أ ن ا معرفش أ ت ك ل م يوناني كويس أ خ ش ى ان القاضي ي س أ ل ن ي سؤال أ ن ا أ ج ا و ب إ ج ا ب ة يعني إ ي ه مش هي أ ض ي ع الراجل فا يابابا كرولس يعني ت ش ف ع ل ي عشان أ ن ا يعني إ ي ه أ ف ل ت من الموضوع ده دخلت ا ل م ح ك م ة في اليونان ندى و ا ل ا ث ا ن اسمها اسم الشاهد ا ل ث ا ن ي هي كانت مرتين في الشهود امنوا عليهم دخلوهم القاضي ب د أ يستغل الشاهد ا ل أ و ل فلان الفلاني نعم انت ش ف ت كذا وقالوا ايه وعملتوا ايه وقعد ياخد منه ايه الكلام وبعدين قال الشاهد فلان الفلاني راح مدعى الشاهد نمره ايه ث ل ا ث ة عداها فطلعت كان في جيبها في ا ل م ح ف ظ ة بتاعتها ص و ر ة للبابا كيرلس و و راح ت ن ط ل ع ه ا وراح تحطها على صدرها وعلقتها بالدبوس وقلتله هو ده اللي طلعني من ا ل م ح ك م ة من غير م ق و ل ولا ايه ولا ك ل م ة صدق ولا بد ان ايه في يوم من الايام بابا ك ر و ل س هو عايش زار ك ن ي س ة م ا ر ي ج ر ج س من شيت الصدر في واحد هناك يعني من الناس المعروفين في الكنيسه ة قوي وقف ك د اوي ل ب ب ا ا ك ر بعد الاداس كل الناس وقف في الصف والرجل قال يلا بالنظام كل يقف في الصف فبنته صغيرة كده قال له دي بنت يا سيدنا قال عائل عائل حلو حلو ربنا لك فيها يلا ياختي يلا جات الستة بتاعت لهم كل حلو حلو صغيرة يقف فبنته في دي بنت برك كده ده سيدنا صاحبنا مرأة ادعيلها عشان حامل بابا كله ا س ح ا ب ي د ه تصطريب على راسها كده وصلى صلى وبعد ما صلى كده مزمورين ت ل ا ت ة قال له هي س ل ي م ة يا بني ان شاء الله ومش هيجري لامراتك ح ا ج ة قاله يعني ت ق و م بالسلامه يا سيدنا قاله هتقوم بالسلامه يا عم هتقوم ذا ل ح ص ا ن ي ا ل ا الموقف انتهى و ا ل ر ج ل مافتكرش ما ا ح ا ج ة الا ان الستات يعني من, من عشرين س ن ة مكانتش ا ي ت ا ب و ا عند ا ل د ك ا ت ر ة زي الايام دي ولا والدكتور يوزنهم و ي ق س ه م ب ا ل م ز و ر ة والكلام المهم فالست قعدت قالت له يا فلان قال لها نعم قالت ل انا عدت ت س ع ة اشهر خلصوا وعليهم عشره ي ا م وانا لسه ايه ماجاتنيش الست دخلت على نص العاشر ولسه ايه ما ولدتش لكن بدت تحس بتعب راحت الدكتور كشف الدكتور قالها ل العيل ميت ليه ت م ن ت ه ايام في البطن د ه كان ممكن يعمل تسمم وكان ممكن الست ة تموت اتعرضت للموت في ا ل و ل ا د ة د ي لكنها ولدت ب ص ع و ب ة جدا ونزلوا العيل ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ط ب ي ع ي ة والراجل يخبط على الباب يقولهم ل سيدنا قال هي سليمه ان شاء الله و ه ت ق و م ب ا ل س ل ا م ة ومش هيجرالها حاجه راح لسيدنا بعد كده قاله يا سيدنا قاله حمدلله على س ل ا م ة ه ا ابني هي مش قامت ب ا ل س ل ا م ة قاله أ ي و ة قاله طيب جرالها ح ا ج ة قاله ده خلاص ب س ايدك وش وضح مراتك ف بطنها اربع ولاد يا عم ماتزعلش ماتزعلش ا ل ر ج ل فعلا كان كل س ن ة يدب له عيل وجاب اربع ولاد وبعد كده نمراته تخلف تاني مفيش البابا يرول له سؤال كده يا ج م ا ع ة احنا هنعدل على رجال الله صدق ولاب د ان ايه أ ن تصدق